স্থিবি Bangla Manobota সমাধান يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في بيوت أذن الله أن ويرذكر فيها اسمو يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار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 يحسبهم الضمآن من الماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا حتى إذا جاءوه لم يجدوا شيئا ووجد الله عندهم فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجين يغشاهم موج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 وَإِن الله المَصير أَلَ تَرََّ أن الله يُزج سَحابًا ثمُم يُؤِّفُ بَْلى ثمَُّ يُأَِّفُ بَيْنَهُ تُم يجَعلور كَم فَتَرَ وَدَق يَخْررجُ منن خِرال وَينَزّلُوا مِن السمِ مِ جِمَال فيِيهَا مِن, من بَعدٍ فَيُصيبُ بِ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 والله خلق كل ذابته مما فمنهم من يمشي على بطله من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع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 খুব অকবর অল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 كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان نقول سمعنا واطعنا والاولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك غلفا سَموبِ جهد لئن أمرتهم لئن أمرتهم اللهِ جَهْدَأَيمانَانِهمم لإِن أَمَتَهُم لإِن مَرُتَهُم لا يَخج قُ تُكُسِمُ طاعةٌ َحْوفَ إِ اللهه خَبير بِماَا تَعمللون قُلْ الأطيع الله وَطيع الرَّسُول فَإِتَوَّ فَإِ مَا عَلَيْهِ مَا حمِّلَ وَعَلَكُم م حم وإن تطيعوه تهتدوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم, ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقيم الصةاتُ الزكة وَط الرسول ل أنك ترحمون لا تسَب النذين كَفرَ معجزين في الأرض وَنأع وَلا بس النصم الله أكف الله سبح الله لمن حمده الله أكبر. الله রালাইসাল রলালামুক السلام আসসালামুকুম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 सकाल साढ़ चूड़ बार्ता महा महा মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ আলা কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাহিখ আবদুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কুরআ দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায় نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولو الله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 كَذَلكَ يبَيّ اللَّ لَكُمْ آياتاتِهِ واللهَّهُ عَليم حَكم وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الدِس إلَّا تلََا يَرجونَنكَ حَذ فَلَيْسَ لَهِ النَّ جنااح فَلَْسَ لَهِ جُناح أي يَضَعْنَةِ أَابَهَُّ غيرَ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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَ الزَّكَاة فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله الله আমি আল্লম শুনিমান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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا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 الا ان ند الله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه بِمَا بما عملوا والله بكل شيء عليم الله الله سمع الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد আমি الله রবেন الله অব্লক রামুকুমার الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين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 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم الآخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصينا قُلْ الأأَنزَ لَهُ الذي علمْلَمُ السِروَ فيِي السماواتِ وَالأَرض إِهُ كََ غَفُور الحيم وَقالَاوا مَا لِهذَر وَسُول يَأكُنُ الطَّعامَ وَيَنْشيِي فِي الأسواقِ لَولَا أُنزِلَ إلَْهِ مَلكك لَلَا أُزِلَ إلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَونَجير أَوْ يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِذًا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي إن شاء لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كلبوا بالساعة وأعتدنا لمن كلب بالساعة سعيرا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 Oh তারা কারা প্রতি কাজ চালাতের কথাই পড়ছি বৈরিল মগ্লহীন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 क्यों इसलम पथ के निर्वाचन ना कर निर्देश दिए पथे चला जाए ना प्रति रविवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम बांगल्